أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساق 113. الذي هم فيه مختلفون 114. كلا سيعلمون 115. ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا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 وفتحت السماء فكانت أبوابا وصيّرت الجبال فكانت ثرّابا إن نجّد نما كانت مرصّدة لطاغين ما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 لا يزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما لا يملكون منه خطابة يوما يكون الروح والملائكة صففا لا يتكلمون إلا من أذن لهم الرحمن وقال صوابا يوم الحق <سؤال> فمن شاء وقدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العزيز